الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه هو يهدي الى صراط مستقيم وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يديه السعة إلى كافة الناس بشيرة ونذيرة وداياً يا الله بإذنه والسرع جغليرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وضيف الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بين نسق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واخر الهدى ادي محمد صلى الله عليه واله وسلم واشار الامر محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ماذا الحديث وتواصل في شرح حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه من احاديث الصيام الذي اتفق عليه البخاري ومسلم عليهما رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينه اذا اكتنبت الكبائر وذكرت في الخطبه التي مضت ان اهم شيء بالنسبه للصائم ان ينقضي شهر رمضان وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا أهم شيء بالنسبة للصائم لأن أبعى السلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه ولكن لن تكون المغفرة وإن صام الصائم إلا إذا اجتنب الكباية فإن شاء رمضان يكبر صغير الذنوب قلنا أن رمضان وأن صيام رمضاني يكبر الذنوب الصغيرة التي فعلها الانسان في العام يعني في السنه ولكن الكبائر لا يكفرها رمضان بل تحتاج الى توبه واقلاع وبالتالي ذكرنا ان معرفه هذه الكبائر من المسائل الضروريه وعند المسلمين الان بحاجه الى ان يتعرفوا على هذه الكبائر التي تحول بينهم وبين المغفره ثم اذا تعلم هذه الكبائر تركوها لان العلم قبل القول والعمل وفي الخطبه الماضيه ذكرنا ان العلماء سهلوا هذه المساله والفوا مؤلفات في بيان هذه الكبائر في المكتبه الاسلاميه الان الناس يشتري الكتب وأنه من المصنفات التي يرجع إليها في هذا الموضوع كتاب الكباير ألقه الذهب عليه رحمة الله خصيصا في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتنمت الكباير والكباير هذه بلغت سبعين كبيرا في هذا الكتاب لقول ابن عباس صلى الله عليه وسلم عنهما الكبائر سبع بل هي الى ال70 اقرب وكل كبيره دلل عليها بنص من القران او بنص من سنه النبي عليه الصلاه والسلام فذكرناها في الدرس الذي مضى والخطبه التي مضت الكلام عن الشرك كاكبر كبيره من الكبائر الذي اورده ابي كتابي قال الذهبي ومنها شرب الخمر من الكبائر شرب الخمر والذين شربوا الخمر في العام وصاموا فان صيام رمضان لا يكفر شرب الخمر لكن بيحتاج هذا الى توبه الى توبه والدليل على انها كبيره من الكبائر كما ذكر وهي منصوص عليها يعني في كبائر منصوص عليها بالنص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه كبيره من الكبائر زي الشرك ما ذكرنا فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما نقله ابن ابي براني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر ام الخبائث واكبر الكبائل ومن شرب الخمر ترك الصلاه وقع على امه وخالته وعمتي الحديث واضح النبي عليه الصلاه والسلام قال الخمر ام الخبائث وذكر قالوا اكبر الكبائر معنى اثبت بالنص ان ان شرب الخمر من من الكبائر كما افاد الامام الذهبي عليه رحمه الله ومن شرب الخمر قال ترك الصلاه وقع على امه وخالته وعمته والمقصود في شرح هذا الحديث يعني بيان خطوره الخمر وهي داء قديم ابتليت به امم وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلم على الخبائث ولا اتكلم على الخبائث قال الخمر ام الخبائث معناها وفي خبيثه وفي اخبث منها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث لماذا سميت بام لانه ام الخبائث لانه قالوا لان الذي يشرب الخمر لا حد ان يقع في جرائم اخرى بتتولد جرائم اخرى من شرب الخمر لانه كلمه ام لما يقال ام اولا هذه امنا عند اولاد غير اولاد ما يسمعون بعد ذلك تسمى امم مع ذلك الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سماها ام الخبائث معناها بتل الطوالع لثالث خبائث ثاني اذا كان خبيث عن الخمر هو خبيث كذلك يتولد منه خبيث اخر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني تفيق هذا الحديث قال و يفيد هذا المعنى اما ما يفيدك ان الخمر ام الخبائث قال ومن شرب الخمر ترك الصلاه ودي اول جريمه تقع عاشوا بالخمر اول جريمه بتتولد بين شرب الخمره اذون ما صليت لانه اصلا كنت سكران ما تجيء صلاه ممنوع وكونك ما صليت دي ريمه قائمه بذاتها اذا سالوك ما صليت ليه تقول لانه لي كنت سكران ده العذر الاغبح من الذنب ومن شرب الخمر ترك الصلاه بعدين قال هو على عمري يعني ممكن اذني بامي وارد النبي صلى الله عليه وسلم قالك لان شرب الخمر يفقد العقل السكران فاقد العقل تماما ممكن يمارس الزنا ما دام فقد عقله ذا المجنون ما هو مجنون مش ده المجنون ممكن يفعل اي شيء وانت تقول هذا مجنون ممكن ان يقع على امه البيضون لانه فقد عقله مناط التكليف فلذلك قال وقع على امي وخالتي وعمتي باعتبار انه ممكن توقع في جرائم ثاني يعني زنا ممكن ده غير الشتائم بتاعه الناس وطبق عربيه وخلا بي شافوا الرش شويه انا جاي في الموضوع فالخبر ده اصلا لما تنظر لنصوص القران بتجد انه من ابتلي يبي اي بي شرب الخمر يصعب جدا انه يرجع والله بالوقت كبير جدا الخمر بدليل انه ان الخمر الله عز وجل اتدرج بالتحريم متاعه عيشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام البخاري قالت لو كان أول ما نزل من القرآن يا أيها الناس تركوا الخمر لقال الناس ما ترخناه يعني عيشة رضي الله تعالى عنها قالت لك لو كان الله عز وجل أنزل أول آية قال يا ناس الخمر حرام المجتمع كان يقول وابنها لي لانه كانت بلوه كبيره جدا وتدرج الاسلام في تحريمها كانت وتمثل فخرا واعزازا بدليل ان ان ان العوائل مدحوا حتى صار في داخل الكعبه قصائد المعلقات المعلقات السبعه ما تعرف معلقات جوا في المعلقات لداخل الكعبه المجتمع كان يفتخر بشرب الخمر وبتلقى دائماً أن البسك... البسكر و يفتقروا بذلك أحياناً في بعض المتبعات لقيت ممودحت وعلقت في داخل الكعبة وأنت تقرأ أنا فبّي بصحن كيف أصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا و يقررون لها في الأدب والنصوص و يشرحوك لها في المدرسة و قلت أدب بتاع عرب في الجاهلية مدعوا الخمر و علقوا هذه المعلقات و مدع حسان في الجاهلية وهذا هو حال المخمورين على مر الدهور والأزمان أي ذول يسكر ويشرب الخمر هذا حاله فيما وصفه في بيت شعر قال ونشربها فتجعلنا ملوكا وأزدا لا ينهمينا اللقاء هذا هو حال المخمورين مرات تلقى جبان المرم خوفاهم الكديثة تخوفا أي ذول خوفا لكن لما يشرب الخمر يجد شجاعه زي بسك وحسان قالوا نشربها في الجايليه في الجايليه فتجعلنا مروكا وهذا حال المخمور يشوف نفسه زيه مافه عشان كده بشاكر جلد بشاكر جلد يشوف زيه مافه ونشربها شغل بتاع بالسه شغل بتاع شيطان فتجعلنا مروكا واسدا لا ينهنونا اللقاء ففتلقى برضو الناس عندهم مشاكلهم جبنة عن, عن مواجهتها يشرب له قزادة و يفرج الكلة كلها بأمرس قبل القزادة لي الخوف قم على حيلة و قم على حيلة و قم على حيلة و قم على حيلة ذلك يعمل فيها أنتا ابن شداد يشرب له خمو و يجي كورك بالليلة انت فاهم كلامين فلذلك الإسلام تدرج بعد أن نزلت الآيات لما بالتوحيد والعقيدة ومنهج إصلاحي بعضو الناس ما فهمين هذا الجماعات الاسلاميه التي تحمل الدعوه ما تفقد قضيه التوحيد ومكاكه التوحيد, التوحيد منهج اصلاحي بمعنى انه دول ما يوحد انت تعرف الكلام ده افهم الموضوع ده بفقه النصوص الانسان اللي بيخش الدعوه دي اللي بيدعوك لا الدعوه السلفيه وينشئ تسميها دعوه انصار السنه لكن على حسب المنهج بتلقوا يوم وليله بالتوحيد بعدد بنتقل لمرحله ثانيه انه توحيد منهج اصلاحي انت فاهم كلامي؟ ما انا يطبع يوتي بنتقل بعد كده على اساس انه يقصر الجلابيه بعداد بيعمل لذيكم يا جماعه ما خلاص عرف التوحيد يوم لو كفر بالشيخه في تكه وفي سروال وبالبرقع كل يوم يوم يومه تكفر بالجماعه دي افصل الشبكه اذا كان ما كان ضرر الناس دي ما بتعرفها دي وده منهج وانت شايفه بالواقع الان في الواقع بتاع الجماعة دية الواقع بتاع الجماعة السلفية يوم الخش التوحيد بعد كده مفرأ بيجيك لأنه المرض أني لبسها وقت تلبس يا مولانا قلقة ولا أخليها وانتقل لمرحلة فوق لي فوق بي مش لي فوق أما ما عندك توحيد نازل لتحدي أدل كنت فاهم كلامي فبعد أن استرارت حلوبهم منول توحيد ونزلت آيات في مقام توحيد الله سبحانه وتعالى انت فاهمت ووحد القلوب على الله عز وجل واستنارت بهذا النور بدأت الأسلة فجاء وبد رفيع على المستوى بقيادة عمر رب القطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بناهم سألوا فقال, فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أفتنى في الخمر فانها قد ضيعت اموالنا واذهبت عقولنا وهذا ما تفعله الخمر ان بتضيع قروش ذول بيشربوا الخمر قروشهم بتروح كلها كلها من شراب الخمر وغاليه جدا من زمان لسه انت فاهم كلامي من زمان شغل بتاع ابليس بيضيع عقلك مالك غالي جدا ومر بتذكر وعطاء وتصر عليه لأنه بلوة كبيرة فلذلك لما, لما جاء ذلك الوفد وعمر قال يا صلى الله افتنى في الخمر يعني براهم تعالوا يا صلى الله هل ما جاء الله ما نزل عليه القرآن قال الخمر الذي ما غالك فيها حاجة ضيعت أموالنا وأتعبت عقولنا فنزلت الآية إبام التدرج التدرج لله، التدرج بالتحرين يسألونك عن الخمر والميسر كل إيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما الايه دي كانت كافيه لبعض الصحابه انه يتركوا الخمر هي ليست بدايه التحريم لكنها كافيه لبعض العقلاء وانه قالوا في كان في شغل بتاع موازنه قل فيهما اثم كبير ومنافعه للناس واثومه اكبر من نبي او اي شيء غلب ضرره على نفعه تبني على القاعده دي حرم القتال اي حاجه القران ده ما بيجوز في في مقام التحريم وبين العلم فاذا غلب الضرر على النفس اتركه فالله ذو القلب واثمه اكبر من نفيمه بعض الصحابه قالوا ما دام اسمه ما اكبر من نفيمه خلاص حرام خلينا انت فاهم والمنافع التي كانت ليست بذات الخبر الخمر قالوا ما فيها منفعه ابدا هي ب incidence مافيا مافيا بنفع لكن المنافع التي ذكرت كانت في الاموال في التجاره البيتايو في الخمر بيكونوا غنيان لكن كده لما نذاكر هذه الايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان ربكم يقدم على تحريم الخمر فمن كان له خمر فليبيعها ولينتفع بثمنها ولم ينعد ام عز وجل بدأ يحرم الخمر لسه ما حرمها لكن دي بدايه ان ربكم يقدم على تحريم الخمر فمن كان له خمر فليبعها اللي عنده خمر يبيعها ويسترزق بالثمن بتاع الوقت ده ينتفع بثمن كان الثمن على الاقل وترك بعض ولكن ظل بعضهم يشربها كذا عظيم ولى ان اتى يوم من الايام وكان بعض الصحابه قد شربوا الخمر ومنهم عبد الرحمن ابن ابن عرف رضي الله تعالى عنه فقدم ليصلي بهم صلاه المغرب قدو يصلي المغرب وسكران قرأ الفاتحه وقرا سوره الكافرون وبعد قاعد يلخبط في الصوره لان الكهرباء ضيع على عقله فقرأ الصوره وكبر كف الراس عديل لكن ما واعي قل يا ايها الكافرون نحن نعبد ما تعبدون وانتم تعبدون ما نعبد وانا اعبد ما تعبدون وكبر طبعا احس بالسكر في راسه الجماعه فتحوا ملاقه عند النبي عليه الصلاه والسلام الجماعه رسول الله عبد الرحمن بن عوف وجاوا جماعه جماعه قالوا وبعدين لخبط في سوره الكافرون وبعدين جرى الايه وكفر درسوره وكفر كفر راسه عديل لانه سكران في الليل فنزلت الايه الثانيه في باب التدرب من سوره النساء الاولى كانت في البقره يا ايها الذين يؤلموا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جونا الا الى سبيل حتى تغتسلوا الى اخر الايه ولما نزلت هذه الايه ان بعث الله مكلم المذن وامروا ان ان يقول في الاذان وكانت من الفاظ الاذان ولكن نسخ ان يقول بعد حي على الصلاه حي على الفلاح الا لا يقربن الصلاه سكران كانت الا من صيغ الاذان لانه دخل خبر ما حرم لكن كان في تحريم انه سكران ما لكن بعد الصلاة ممكن تشرب لكن عشان كده قال أنا أغرب لنا صلاة سكران فبعضهم لأنه تلك كانت بلوة بعض الصحابة قالوا الله قال لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارة قال لنا وقت الصلاة نخلها لكن بالليل بعد العشاء نشرب لأنه لقد مي صباح بتكون فكت منك أستقرموا صررين على الشيخ مع مرضة كبيرة جدا مرضة كبيرة عشان كده يعني كرا كابوا بعض بعد نزول هذه الايه وقالوا ما دام هي تحبس الانسان عن الصلاه فنتركها ونعتبرها محرمه ولكن ظل بعضهم يشربوها الى ان اتى يوم من الايام وتناشرب بعضهم خمرا اصحاب يشربوا خمر وتناشدوا بشعرا طبعا الشعر ده حقهم يشربوا الخمر وبين كل واحد يقول شعر فهاجا احدهم الاخر ذمه في ابيات شعر فاخذ لحابير عس. ضربه فشجر راسه فشجر راسه ناول الريح تاع بعير ضربه شق راسه على حسب السكره فارفع الامر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلت الايه رقم 91 وايات التحرير ثاني ما انت فاهم كلامي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداوة أو البغضاق بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ والصحابة لأنه كانوا ناس بتاعين أذلة ناس ما شير على الكتاب والصنة حاجة خلاص حرمت أنا لأقول له معكم جيد الايات محور لكن الايه دي لما نزلت كما جاء في التفسير بعد النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في شوارع المدينه وذلك اعلان في وقته كان متاح ما في راديو كان زي ايوه المسلمون قد حرم الله القمر التلفزيون بقى عشان يزين فكان برسه الناس في في الشوارع ويعلم الناس وفي تجمعات الناس ان ان الخمر قد حرمت وانا ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب جليل قال كنت ساقي القوم قال قلت انا بسقي الجماعه بخوب لدكاس ولدكاس لدك وكذا والجماعه بعدين عندهم لها فنون فلما سمعنا المنادي يقول بتحريم الخمر واتن الايه بنادي انا بعسلم فواله قال الجماعه دول يا جماعه بيجروا بيجروا قالوا قم يا انس وارق ما معك من خمر ما له سامع ده من هدي النبي عليه الصلاه والسلام الخمر حرمت فدفغ الباقي ده ما قالوا كده انتم الا القزازه دي ولما نذكر في حدوله الرسول رسلوا ولا قطع الكلام ده بالراسه فواله سمعنا وطعنا فارقنا ما معنا من خبر حتى سالت الخمر في شوارع المدينه معناه كانت رغبه سالت اشعه مدينه وقالوا انتهينا انتهينا انتهينا يا رب والخمر حرمت في الوقت ده ويدخل في ذلك الحشيش البنجو يا جماعه طلع يقول لك الحمد لله احنا ما بنشرب يا اخي لكن احنا بنضرب البتاعه دي البتاعه دي يا اخ اناخله في الخمر ذات والله ساعه يا جماعه البساطيل يخشوا وهيك بقى ده يقول لك الخبره ايه اقنعني اقنعني البنك ده حر في الخمر انت بقى عارفوا لا ساعه حر في ايات الخمر البنك بيقول قالوا كمان اخبث اخبث من الله الخمر لانه يورث التخنس البنك وقالوا التعريف بتاعه اقو بيدخل في تعريف الخمر لكن قالوا هو اخطر كمان بيزيد على الخمر يورث الدياسه يخلل ال... الواحد ديوث ها ما عنده قضيه غير على الارض ولا كذا وذاكر الشيخ سلام سيما وعمر رضي الله تعالى عنه من قبله لما اتكلم عن الخبر كان ما تقول ليه البامبو ده حرموه في ايه وايه وهو كبير من الكبائر ويدخل في ايات الخمر عمر رضي الله تعالى عنه صعد المنبر منبر النبي عليه وسلم وقال ايها الناس ان الله قد حرم الخمر وتلى الايه بل والخمر ما خمر العقل يعني الخمر ما خمر العقل اي حاجه تخمر العقل التخليل دول يتكلموا براو اه ده خمر اسمه كان خليل بن فهميه قال وليس من الضروري ان تكون الخمر سائله بل ما لازم الخمر تكون يعني سائله تشرب خمر سائل فقد تكون الخمر سائله وقد تكون صلبه وقد تكون غازيه يعني ممكن يعني السريسيون ده برضه بقول لك والله انا والله انا ده فنجره كده بس يا هو السريسيون ده برضه يا هو الخمر السريسيون ده هو الخمر ما غاز بنيته ما تفهم انت فاهم بالبنزين تصل اصبح في النهايه خمر تصل بالحقيقه خمر في حلاوه قد تكون صلبه الان كلمني واحد قال لي بيقول يوه عامه مستورده بيقول عليك كده في شكل بتاع حلو تاخوذه كده فكت جنب فطيره تفضحك بره يا خمر بالنهايه ما بس غيروا الشكل عرف بتاعتها جعلوها جامد انت فاهم كلامي فبذلك بهذا يفهم ان ان الخمر اتحرمت وافادت العديد من نصوص تحريم الخمر واصبحت الخمر محرمه الى يوم القيامه ياتيك الكلام تبان اقول قول هذا واستغفر الله واركم فنسخوا من كل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله امين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك ناجه واستنى بسنته الى وجد الاخطر ما في الامر انه الخبر بعد قربت اي ناس من الامه الاسلاميه يشربوها ويقول لك حلال والله فطوره النبي عليه الصلاه يتكلم عن ما تقول اليه الامه في اخر الزمان وان اناسا من امه الاسلام على حساب الاسلام يعني مش خواجات هما تنتسب الى نباهه صلى الله عليه وسلم الخمر ويستحلون شربها يعني ما بيشرب ويقول لك ربنا يغفر علينا يشرب على ان حلال انت فاهم كلامي وده اخطر شيء هذا استحلال المحرم كما فعل اليهود والنصارى في قول ما سلم لا تستحلوا محارم الله باجنى الحيل كما فعلت اليهود والنصارى في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن دارمي قالت سمعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان اول ما يكفي هذا الدين كما يوفى الاناء ان تشرب الخمر يعني انا بقى سلام قال اول ما يكون سببا في ضياع هذا الدين وضرب مثلا وتلك الامثال نظربها للناس وما يعقلها الا العالمون قال اول ما يكون سوفي ضي احاد الدين زي ما واحد يكون عنده جك بتاع موهى ومليه وبعدين يقلبه كده قلبه بتدفق كلها معناه انا رسول الله قال ان تشرب الخمر لما قال هذا الكلام وروايه يكون حديث عائشه وهي كانت شاهدت شاهدة على العصر وعاشت عصر الصحابه انه لما نزلت ايه ايه المائده لسه ما تم السكر قالوا ارقنا معك بالخمر طواله إنه الآية جاءت تحريم طواله هي كانت شاهدة على العصر فاستغربت لما نبع سلم قال إنه الخمر يعني هو يضيع هذا الدين وهذا الدين يضيع بسبب شرب الخمر وجاءت سؤالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تشرب الخمر وقد بين الله ما بين فيها قلت يا رسول الله الخبر الثاني في ذلك يشربها الآية واحدة الفزعين إنما الخبر والميس والنصار معقول الثاني في مسلم يشربها مسلم يجهد أنك رسول الله يشرب قال لا صبر سايبي يماء يحيروه قال يأتي أقوام في آخر الزمان يغيرون يستحلون شربها بتغيير اسمها يسمونها بغير اسمها فيستحلونها دل يماتكين جماعة بتعيننا بتعلقاه سكران لطب وبعدين يقول لك تقول ليه انت سكران؟ أنا مرة لقيت ليه واحد واحد بيحل ابتعدنا والله صحيح السكراني لقلك وقتلقها دول سكران قال ليه ما سكران؟ شارب ليه بغانية بغانية دي ما أنا سألت من بغانية دي عرفتها المريسة غيرت ما المريسة سمى بغانية ما أنت سميتها بغانية ولا سميتها ذنكالكي ما يقول إنها خمر تغيره لفظه لا ينقل في حق شاب فإشرب السمواء بغانية إشرب لما نقع في الوعطان سمالك بغانية بغانية خمر مريسة والله صح ما في شيء مريسة يجيك واحد في عيدة لطحة البيت كله سكرانين يلغلقوا تسلم عليهم سلام عليكم الزور يقول عليك السلامة إنتوا سكرانين يقول لك لا يعني أتقل في العيد ده بنعمل الشابوت بينتقلوا شوية بينتقلوا شوية يعني بينتقلوا ما هو الخبر ذاته هو بينتقل إنه هو يشوف تشرب خم... يعني عصير بتاع تمر ما بيقول بسله ما... لا... التمر حلال يعمل عصير ما بي لكن هو بيعمله مخصوص بيفتكر ابليس بيحلو انه اذا تق له في يوم يوم العيد ده والله لو جبت وزير العدل ما يظبط وزير العدل عشان تعرف انه شغل ابليس في غير ايام العيد انقبضك شربوطك الثقيل يدع فيك 252 عليه مره لكن في العيد يجيك وزير عدي تلاقيه امم قال له شرباتكم ثقيل يعني كان بذكراني يا مولانا ناداك راني لكن بحكم انه عيد الافراح وبحكم انه الناس اتعودوا يعملوا شربوت وبالتالي بسموه الخمر بسموه شربوت بس هو خمره طبعا واضح قبر راس عديل بيسكر لكن ذول بيقدروا يعيب عليك ما في في اليوم ده لأ لانه الشغل بتاع ابليس استحلوها بتغيير الاسم وتغيير الاسم لا يغير في الحقيقه ما بعرف في عند الله عز وجل وينطبق الاخيق قانونيا المفروض في القانون لكن ما بتذكر مع الراي العام الراي العام بده يقول له ده بقول لك يا اخي الطاسل صنه مشددين يا ولاد شربوت ما هو عيب يا ابن الشربوط بقى في حاجه احنا حكينا ده خمر نحن ما قلناش شربوط احنا قلنا, قلنا ده انت وصلته خمر انت فاهم فاذا عرفت ذلك يبقى معناه استحلال الخمر بانواعها ده خليني منهم الكلام للمفكرين الاسلاميين انا بتاعنا البيوت العاديه دي قال الكلام اللي اتعلمين بقى بتاع الدين ويستحلون شرب الخمر كل ما كتبه الترابي هذا في كتابه مشكلات تطبيق الشريعه الاسلاميه صفحه 27 ولذلك الدور ده ضيع الامه دي وربنا انتقم منه في الدنيا قبل الاخره واخذهم هو هو مش الشعب يعني ترابي هي سبب المشاكل في البلد دي البلد دي اصلا مشكلتها التراب ومن سرحنا كلهم كفاده كل مجموعه الاخوان المسلمين وطبعا الحركه كبيره والشبكه دي شبكه بتاع طالعه ولا قاتل التحدوله مش اخو سمي تربيه حسن البنا المصري اي ما تنفع لا تظن ان تقدم السلام في اي وجه ممكن الكتاب ده كتبه الترابي انا رد عليه سنه 87 تقريبا في محاضره ابو طير الترابي في صفحه اول الكتاب ده الوقت ده طبعا الترابي لسه ما وصل السلطه كان بيحلم وساق لكن بيتكلم انه لما يوصل السلطه هيحلوا المشاكل كيف وفي مشاكل بتواجههم ومن ضمن المشاكل التي ذكرها الكتاب قالوا من المشاكل التي قد تعترينا اذا وصلنا الى السلطه اكيد دغما وصلنا والحمد لله وصل وشالوا طوال شالوا للصالح العام شكرا للصالح العام انت فاهم كلامي زي ما شال جماعه للصالح العام ناس قاعدين ب محلهم شهر زل وذاك لمه فلوس شهر وصلح الامر ودي احسن حل فكتب قال واذا وصلنا الى السلطه يكون دورنا مع اهلنا يعني عشان عرف كانوا يذبحين على اهلنا سوداننا عشان المدمنين المخمورين ان نطريا المدمن رخصه قانونيه لمده سنه لشرب الخمر ثم نسحبها منه بعد عام ونعاقبه بالسجن أو الغرامة ثباً لهذا الترابي وتباً لقول هذا قال لما ينسك السلطة أعجب أنت ذاك ما عمى قد لمدين لو مثل ال... السلطة جوز بالدين و... وحال نحقق الدين في البلد دين وننشره لأفريقيا أفريقيا بتاع الشيء لهذا وانت طبقته في نفسك خليه من أفريقيا ما عمى لأي حاجة قم الحاجة الأخوان المسلمون قدموا حاجة في العالم وليس في البلد في العالم في محل ماجر في مصر محل البنا هل قدم النموذج الاسلامي والله عكس صورة سيئه جدا حيثما حلو عكس صورة سيئه جدا الاسلام والمشكله الناس اللي مو فينا بتقول لكم انتم قراتون الدين اغذال ما احنا هيك الاحوال المصريين لان احنا مساكين لان احنا تعنا الله قرصون ووريك الحل بالدليل اما داير الكوركورال بيلعب مزخرف فقال اذا استلم سلطه المخمور المضمنين نحن نعرف أن الإدمان كان موجود في العهد الأول وأن الإستام تدرج والتدرج الثاني ما بعود ما بعود التدرج، التدرج انتهى لكن أنت لست بإله عشان تتدرج مع المخمورين قال إذن المخمورين المضمنين يقول لما تقدر تخليها؟ ايه. سخنة جداً معاك؟ من الدكسل الدرق صغر، الترقب، الكتاب جداً وكتبه رخصة كاملة سنة تشرف خمر قبض البوليس توريوم أنا من المدنين وعندي رخصة عندي تصديق لسه السنة ما تمت يا زواج ده دين ديني جدي بالطلابي أتعلم بدي أقول تلك فشل هالزول ده بشول والجماعة هذه الفشل وما عندهم دين انت يا ربنا أكبر بره ده استحلال اللي محرّب الله واستحلال المحرّم كفر في الشريعة الإسلامية وأنت ده السبيلان ما قد تنضيب وبابتو بسه داني الشوبح داريه الكبتاني العينه الثاني برضو جونس ابو خشيخ ده كمان حيروه ديه ثاني ما اقصدك تعملوا در صوفي على اخ مسلم على شيعي على تكفيري على سجمرباد تك تك تخبي وده كلهم ما يمسلو لسه جونس ابو خشيخ كمان تعرف قالوا اشربا ما يشرب اي زول يشرب ابو خشيخ بس يشرب أبوك الشيخ ولما يشرب أبوك الشيخ بشرب لكن الاساس انه في خمر لكن ما خمر اصل ده مش موضوع خبر لو لو ادي الكلام على الكتابات الصوفيه في الكتب بتاعتك مكتوب في صفوف عقل هنيه لا في كتاب طبقات وابي فر في ترجمه خليل الرومي ده ولي والكتاب ده يعني سال السودان لو قلت المقوله وضفله فيه كان جلتك لأنه أساءل السودان عاما ما خل جريمة إلا وذكرها قال دي الأوليانا إذا كان دي الأوليانا وما يشبتع النبي عمر رجل إذا كان كتاب الطبقات بخصوص الأولياء والصالحين في السودان يعني أولياء سودانيين مئة المئة قال ومنهم سيدي خليل الرومي هذا قال ولي خليل الرومي ولي ترجم له اسئله الذاتيه قال اصله دونغلاو دونك لا معناها السودان وشاو والكلام ده اساء للدراغله واساءوا الضيف الله باقي للجبيره دي تعالى وبغلط ده ده اصله دونغلاو وكان له كرامات ايوه و... الكتاب قال جاي... اني اشتريت من السوق نشروس وفيه قريب لاي عاطل عمل معانا بالبلد قال من كراماتي ان رجلا اتاه وقال له يا سيدي خليل ان خادمي بخيت تغشردت فدعوا الله ان يرد عليه ده واحد دي كرامه مش بالك كرامه كرامه غلو ان دي خادم اسمو بخيت ففش ده اللي يفتح يعني فاتحه تيجي راجع تغسل العده ثاني وتنكوي الملابس وكده طبعا داير بياض ابو الشيخ داير بياض فاتح صادق تخيل قاعد خادمو قاعد يبلعه وغلاوه قبل الفاتحه جيب برمه مغيثه وديقا خصيا وبصلتين قبل اديك الفاتحه يا ابا برمه مريسه ما داير لا عبر ده داير دا لي برمه اما يقول على انه المريضه كانت عندها جابوا نحن رجل بلد والله صح وبيشبوه عاد الجماعه دي برمه مريسه وعشان تعرف التربيه وسخه بقى لو دايروا المريضه جاوا وقفوا الخير قال دي فاتحه لكن عشان تعرف قد التهمتها هسه انا كان جيت له شيخ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 فصف المريسة. صفى المريسه اظنها ظاهره خفيفه يا بنت ثقيله فصفى ابو كثير ذاته وشربها هو وضع عقله طول الحيران يا ولد الحيران طبعا ما دام الشيخ يقوله اكيد الحيران يكون ظن على الكذب هو الحيران كد قال شرب المريسه وقال له شيل الشدر في شيء يظنه قدام الدريه باكتمل التلبس بالدريه الشدر يعني نقول بالداريه الشدره كاتبه شيل الشدر فقل البتاساجيم حقه فشال صدر فقال البتاساجيم حقه فظهر بخيته قال انا مسيف الكلام ده في الفيلم بتاع هياموت بيجيبوه ليه المشهد ده في فيلم, فيلم هندي بيجيبوه لكن عند الصوفيه شوف العجب والله زين ده لما تسال الجماعه الصوفيه في عاطي الهلال ماظن لكن اذا ثبتوا طلاب الشيخ جلبلاو مرمتين مريسه وده حرام يقولك يهابي في الظاهر هذا بالنسبة للحيدة في الظاهر مريسة وفي الباطن كركدين طيب من الله المدين كركدين دعم لي بلا رحمة الله جابه باطن الظاهر أبوك عملاً يشرب الخبر ده ده ده ده كركدين يشرب له بانكو يقول لك ذي حلاوة قصب يشتراه من السوق ادباه ما شايفه وكله كذب ف... وافتراه على الله ومن اضغه من افتراه على الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لأذي القوم الظالمين كلها تربية سيئة عشان كده الكتاب والصنة ما في مهرج الكتاب والصنة وما حق يصنع الصنة عشان مضى يا جمال كتاب والصنة على فهم السلب الصالح بدون تنظيم بدون أي اتجاب كتاب والصنة تركضيكم عمرين ما يتمسكتم بهم لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة الرسولين فالخمر خطيرا وبالتالي في بعض من الناس مرضوا كمان بيحتالوا وبيحاول إخرج مبدأوا من المس وبعدا يخش في اللعن وفي شرب الخمره من حيث يدري اولاده وذلك من حديث ابن عمر ان انبيه ت صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله لعن الخمره وساقيها وعاصرها ومقطرها وبائعها ومفتاها وحاملها والمحموله اليه واكله ثمنها وفي روايه والدال عليها كلهم ملاعين كلهم دل جت ملاين واحدين في وما بيشربوا الخمر لكن زي ولد الشارب واحد زي ولد مجن ان الله علن الخمر الخمر كبشوف ملعون وحرم من عشره وساقيها واحد تلقاه ممكن ما ما اذقيك له وبي عليك وما بيشربها بقول لك والله ان ربنا عافانا من الشكايع عافك هاي وصايب بتبيع عليه بقول لك والله بناخذ بزقني انا والله انا زي ما كلمني واحد حيرني والله واحد من اخو ما يا جماعه لقيتهم العصايص التاب كان بتاع خمر قال لي والله بقول لك كلام راجل شايب قال لي والله احنا زمان بنيش في الخبر دي يوم حدث ثاني حدث قعدنا نضحك قال لي استنى واحد قلنا لا مش للمرض بتاعه الخمر ولا الدين بالله من النوع الجيد وفي جيد تخيل يا اخي مهوس ادكروا انه واحده خفيفه شويه قال زي ما ما خشت مخله رسلنا في اليوم الثاني الزلزالته قلنا له نخليهم ونخبرهم واحد جاي ما زبط امبارح قال بيكلمك اذا عايزين رجاله قاعد قال لا لا يوم الزوج جاي امبارح زي ما جيت قال ده كل شيء عقله اسمع يعني احنا بناكل حرام ولا شو يعني بتجرب انه هو بياكل جيد وما بياكل حرام ابغى ايش يعني في الخمر لاخينه انت في عالم عالم العجائب في زمان الفتن فابقا ان الله لا اهل الخمر الخمر وسقيها وعاصرها الناس الشغالين فيها وما بشغال ومعاصرها الذي يطلب الخمر ان تعصر له وان لم يكن يشرب الخمر وحاملها بتاعنا النواري وبتاعنا الأمجادات والرخشات التي تشيلوها بالليل وقل لكم الله إلا أننا ما لدينا قضية أخي أننا تستزغ بعربيتنا دي أنت عارب بشي الخمر أيها؟ حرام بشي الخمر بتأكل حرام بيتك مؤجر لبتأكل خمر أيها بتأكل حرام وملعول بشي الخمر ومبتعة وحاملة وآكل الثمنية والدال عليها لو قلت له واحد سالخ سي فالغلط والصفطان على قدمك والله ينف الحقيقة من الجماعة هذه قالوا هنا في حاجة فهناك بحناك طلعوا لإنسان تكوش والصفطان لأنه الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العثم والعدوان فهذه كبيرة من الكبائر في فقه قولنا مع سلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أقول قول هذا وأستخرب ما يولكم فاستخربوا من كل ذنب إنا إن والله فورح